لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الله محمد رسول الله بسم الله ابدا كلامي وصلاه وسلامي المظلل بالغمام محمد رسول الله بسم الله ابدا كلامي وصلاه وسلامي المضلل بالغنام محمد رسول الله <تصفيق> إني قائل ان قاء تسمعوني ان اخطأت فعدلوني يفنى كل ما في الكون ولا يبقى الا الله <تصفيق> إني قائل ان قاء تسمعوني ان اخطأت فعدلوني يفنى كل ما في الكون ولا يبقى الا الله الشباب <تصفيق> قد فالمذكر كالمؤنث إذا قلت فلا أحنث أمرهم لا يرضي الله الشباب قد تأنث فالمذكر كالمؤنث إذا قلت فلا أحنث أمرهم لا يرضي الله النساء كاسيات في الحياة تاركات كاسيات عريات آه آه ألبياء والنساء كاسيات في الحياة تاركات كسيات عيات أهن أهن الفئر أهن أبدينا زناتهن وإذا كلمتهن قلنا تقدم والله تركنا ديارهن أبدينا زناتهن وإذا كلمتهن قلنا تقدم والله حقا حقا إنه تقدم خطوات لجهنم هذا لا يرضه مسلم مؤمن حقا بالله حقا إنه تقدم خطوات خطوات اللي جهنم هذا لا يرضىه مسلم مؤمن حقا بالله حق خطوات اللي جهنم هذا لا يرضىه مسلم مؤمن حقا بالله خطوات اللي جهنم هذا لا مسلم مؤمن حقا بالله muslimun mu'minun haqqan billah la la ya wa muslimun mu'minun haqqan billah